ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضلا فهدا ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تطهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث